كابس شري اسمه فجعل فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوا قال موعدكم يوم الزينة وان يحشر الناس ضحا تَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَسَى قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَسْتَفْرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِقَكُمْ فَيُسْحِقَنَّكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ اسْتَرَى فَسَنَسْعَوْهُ بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذا لنساحران يريدان يريدان أن يخلقوا من أرضكم بسشرهما ويذهبا ويذهبا بطريقتكم المثلاة فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعنا قالوا يا موسى يكون أول من ألقى قال فألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة نوسة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 ربها هارون وموسى قال اامنتم له قبل ان ااذن لكم انه لكبيركم الذي علمتم السحر فلاقطعن ايديكم فلا اقطعن ايديكم وارجلكم لا في ولا اصلبنكم ولا اصلبنكم في جذوع نخلي ولا تعلمن اينا اشد عذابا وابقا قالوا لنؤثرك لن على ما جاء والجنات والذي فطرنا والذي فطرنا فقض ما تقرب إنما تقضى هذه الحياة الدنيا إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا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 فيها ولا يحيا ومن ومن مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك فاولائك لهم درجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها وذلك جزاء من تذكّر ولقد أوحينا إلَى موسى أن أسرى عبادي تضرب لهم تضرب لهم طريقا